جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين آمين نعم يقول السائل أحسن الله إليكم يا شيخنا بعض المعتمرين إذا جاء إلى المسجد النبوي يذهب إلى القبر ويقول فلان يسلم عليك يا رسول الله فهل هذا أمر مشروع؟ هذا الذي هو نقل السلام من البلدان يأتي به الزوار والمعتمرين ثم يقف عند القبر مبلغا وبعضهم قد يكون معه أسماء عديدة يحفظها وبعضهم قد يكون معه قائمة بأسماء تحمل منهم أمانة ابلاغ السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمل. لا أعلم له أصلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهج صحابته الكرام رضي الله عنهم أرضاه بل, بل ثبت في السنة الصحيحة عن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام أي في أي مكان تكون في الدنيا ولو في أقصاها وفي أي ساعة من ليل أو نهار أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ يقينا الملائكه تبلغ قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام لكن الأشخاص أولا تحميلهم نقل السلام لا دليل على مشروعيته وثانيا تحملهم ابلاغ السلام هذا ايضا مشكوك فيه بعضهم من حين يعلم اهل القرية بسفره للمدينه كل من قابل بلغ السلام متى يستطيع أن يستوعب هذه الاعداد وبعضهم يكون ناصح فيبدا كل من طلب من كتب اسمه في ورقه ويأتي بقائمة مئتين ثلاثمائة أربعمائة أسم في ورقة وبعضهم يسأل يقول يا شيخ الورقة ضاعت الملائكة ما في ورقة ضاعت ولا نسينا الأسماء ولا إلى هذا موجود الملائكة يبلغون لو ملائين لو كان في لحظة واحدة وفي بقعة واحدة من الدنيا مليون شخص قالوا اللهم صل وسلم على رسول الله كلهم يبلغ سلامه الملائكة تبلغ لو كانوا ملايين لكن الناس أحيانا شخص تعطيها عشرة اسماء ويحفظها في ذاكرته وإذا جاء هنا يقول الله نسيت أذكر فلان وفلان والباقي نسيت عند الملائكة ما فيه نسيت ولا فيضاعة ورقة ولا غيره كل هذا موجود السلام يبلغ إذن لماذا, لماذا نشغل أنفسنا بما لم يشرع ونترك المشروع في أي ساعة من ليل أو نهار لا تنتظر مسافر إلى المدينة أي ساعة من ليل أو نهار أكثر من الصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ وبعضهم تجد من حرصة إذا رجع الزائر الى بلده ها فلان بلغت ولا ما بلغت أسألك بالله أصدقني القول ويفاجأ أحيانا يقول له والله نسيت ما بلغت ما انت بحاجه لا لهذا ولدك أنت لست بحاجة إليهم هؤلاء الذين تستحلفهم وتتابعهم وتلاحقهم وتتصل عليه في التلفون في المدينة لا تنس يا فلان بلغ ما انت بحاجة أصلا لهذا هذه المعاناة إطلاقا ما انت بحاجة إليها أمامك الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام فإذا قال لك شخص مرة أخرى بلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فماذا تقول له؟ أبلغه الحديث عرفه بالحديث قل له يا أخي الكريم أنت لست بحاجة لي ولا لغيري يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سيحين يبلغونني عن أمة السلام في أي لحظة من ليل أو نهار في أي بقعة من الدنيا سواء كان فيها بريد أو وسائل اتصالات أو وسائل نقل أو ما يوجد شيء من ذلك الملائكة تبلغ ثق بهذا كن مطمئنا لهذا الأمر إن لله ملائك سيحين يبلغونني عن أمة السلام اللهم صل وسلم على رسول الله يقول السائل هل تخصيص كل شوط عند الطواف بذكر من الأذكار مثلا كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الشوط الأول والدعاء للوالدين في الشوط الثاني وقراءة القرآن في الشوط الثالث وهكذا في بقية هل يعتبر هذا من التخصيص؟ نعم التخصيص تشريع ومن خصص فقد شرع عندما يخصص الإنسان عمل حتى لو كان العمل بحد ذاته مشروعا يعني مثلا لو قلت انا كل يوم بعد صلاة الفجر سأقول أربعمائة مرة سبحان الله هذا الآن تخصيص بعدد وتخصيص أيضا لهذا العدد بوقت هذا لا أصل له التخصيص تشريع نعم سبح ما شئت واذكر الله في كل وقت لكن لما يخصص الإنسان أعداد ويخصصها بأوقات أو يخصصها بطريقة أو نحو ذلكم فالتخصيص تشريع ومن خصص فقد شرع فكون الإنسان مثلا يخصص الشوط الأول للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والشوط الثاني للكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا الا الله والله أكبر والثالث للدعاء للوالدين والرابع لكذا هذا تخصيص لا أصل له وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبهذا أيضا يعلم أن الكتب التي توجد بأيدي بعض الناس دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث إلى آخر هذا كله لا أصل له كل لا أصل له فالواجب التجنب مثل هذه الأعمال وهذه الأشياء التي لا أصل لها وأن يلزم الإنسان هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي الطواف والسعي أكثر من ذكر الله تسبيحا وتهليلا وحمدا وذكرا وتلاوة للقران ودعاء وصلاة وسلاما على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أكثر, أكثر من ذلك وأيضا في السعي مثله لكن لا تخصص لا تقول الشوطة الأول له كذا والشوطة الثاني له كذا هذا كله لا أصل له ولهذا بعضهم اللي معهم الكتب إذا انتهى من الدعاء الذي في, في, في, في الشوطة الأول وأراد أن يقرأ من الدعاء في الشوطة قال له لا تتجاوز الحدود هذا خاص الآن هذا التحديد كله ما لا أصل ضيعوا مساكين وبعدين أيضا العوان العوام معهم الكتب هذه ولا يحسنون الكراءة بعضهم لا يحسن القراءه تجد يقرأ الكتاب ويلحن يلحن يغير المعنى بدل الانشغال بهذه الكتب اقرأ لتحفظ من القرآن لو تحفظ قول الله أحد فاتحة الكتاب خير لك ترددها في الطوى أو تقول سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر ترددها بصوت خافت بينك وبين الله وتعالى. أما هذا الترداد العالي والاصوات العالية وشغل الناس في قراءتهم للقرآن وفي دعائهم وفي أذكارهم وفي مناجاتهم هذا كله ليس له أصل أحد هذه من لطائف ولعلنا نختم بها أحد المشايخ كان في المطاف وبجنب حملة كبيرة جدا ومعهم قائد ومعه كتاب يقرأ منه ويلقنهم فقرا في الكتاب اللهم قالوا اللهم لا تدع لنا قالوا لا تدع لنا قال ذنبا بيقرا مكتوب ذنبا الا غفرته لا تدع لنا ذنبا الا غفرته قال هذا الذي يلقنهم قال اللهم لا تدع لنا ذنبا يقول الشيخ انا التفت قلت ما دام ذنب قل الا الا قطعته ما ذنب قل الا قطعته ونسأل الله عز وجل أن يصلح احوالنا أجمعين وان يغفر لنا ذنبنا كله وأن يهدينا إليه المستقيم مستقيما صلى الله وسلم على رسوله نزاكم الله خير